كفّون فطّبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتم تعجبك أجسادهم وإي يقولون تسمع لقولهم كأنهم خشوف مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لومرؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء أغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندهم رسول الله حتى يفقهوا ولله خزائن السماوات ولو ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إغض عننا إلى المدينة لا يخرجن لا عز منها لدن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 اذكروا الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم المفلحون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيلٌ بِمَا تَعْمَلُونَ